شَاهِدَ وَمُبَشّرَ وَنَذيرَ للتُؤمنِنوا بِاللهَّهِ وَرَسُوله وَتُعَزِرُوه وَتُوقِروه وَتُسَبِّحوه بُكْرَتَ وَأَصلَ إِ الَّذينَ يبونَكَ إِ ماَا يبَونَ يَدُ اللَّهِ فَوْوقَ أَذهِم فَمَنْ النَّكَثَفَإِ ماَا يَن قُثُ عَ نَفْسِهِ وَمَنْ أَْفَ بِمَا عَدَ عَلَيه اللَّه فَسَُؤْتِهِ أَيرَ النظِيمَا يَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَوَّلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَوْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ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 كَذَلِكُم قَالَ اللَّهُ مِن قَبْل فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا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 119. إن تتعلوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما 110. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج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 وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَعَدَكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ مَا آتَاهُ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آية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 وَأَنُقَاتِلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَّلَ الْأَرْبَارُ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا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 119. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء